إِريْهِ رَدُّ إِلمُ السَّاع وَمَا تَخرُج مِن سَمَرَاتٍِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحمِلُ مِنْ أُنفَ وَمَا تَحمِلُ مِنْ أُ فَ وَل تَبْعُ إَِّا بِلمِ وَيَومَ يُونَادِيهِم أَنَ شُرركَائِ ذَنَّا كَمَا مِنَّا مِن شَهِيد وَضَلَّ <سؤال> عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْل وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِن حِصّ لَا يَسَامُ الْإِنْسَانُ مِن دُعَاء bil khayr wa in massahu sharr fa ya'us wa in massahu sharr fa ya'us qanut wa la in adaqnaahu rahmatan minna min لا يَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَتًا وَلَئِنْ دُعِيتُ إِلَى رَبِّي إِن لِي عِندَهُ لِلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم, ولنذيقنهم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به وإذا ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَن أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم فِي مذية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط